بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة أن شفق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر فكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل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 خُشَّ عَنْ أَبَصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَسِرٌ مُهْطِعِينَ إِلَى الْذَاعِيَ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 فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ونسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كافر ولقد تركناها آية فهل من فكيف كان عذابي ونذور ولقد يسَرَنَ الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ كذبت عدو فكيف كان عذابي ونذور إن أرسلنا عليهم ريحًا صر في يوم نحسن تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت فمود بالنذر فقال الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أسير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 إنا ارسلنا عليهم صيحه واحده فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر ان ارسلنا عليهم حاصبا الا لوط آل نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوا عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوكوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستكر فذوكوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مُدَّكِرَ وَلَقَدْ جَاءَ آلَثِ الْعَونَ النُّضُرَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَا أَخْذَ عَزِيزٍ مُكَتَدِرٍ أَكُفَّ عَلَيكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَائِكُمْ أَمْ لَكُمْ براءة فِي الزبر؟ أم يكون جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أذها وأمر إن المجرمين في ضلال وسوء يوم يسحبون في مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر فلقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء قالوه في الزبور وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عيد ملك